بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الرم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ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 إن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون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 إ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِطومةَ فَكَّون وَمِنْ آياتِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالأَوْضِ وَختتِلَ فُولسِرَةِكُمْ وَأَلانِكُمْ إَِّ فِي ذَالِكَ لآياتِ للعَالمين وَمِنْ آيات مَنَ مُكُون بالِالَِّْ وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما وحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون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 مَرَ بَلَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقنَاكُم فَإِن تُم فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم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 وإذا مس الناس ضر بعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منه بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 كهول المفلحون وما اتيتم من ربل اليوم وفي اموال الناس فلا اربوع عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون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 فاطم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يوم اذ يصدعون من كفر فعلي كفره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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء واجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَنْ انْتَبَهَ هَذِهِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً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 كل مثل وَل إِ جئتهُ بآاتِ قُولًا الذيذينَ كَفَوا لاقولُولًا الذيينَ كَفَون إن أَنتُم إِلا مُبطلون كَذلِك يَقضَر الله على قُ بالِالَّذينَ لا يعمون فَصبِر إِ وَجَ اللهِ حَّق